وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنْ الثَّمَرَاتِ عَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ اطيروا بموسى ومن معه بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مبين ان انك ولن نرسلنا معك بني اسرائيل فلما كشفنا ورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورخنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ لِبَنِي بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ أتوا على قومي ú y يَا مُنَيَّسُ مُنَكُمْ صُوَّ الْعَذَابِ قَتَلُونَ أَنَاءَكُمْ يُقَدِّلُونَ, أبناءكم يقدلون أبناءكم